وما أرسلنا من قبلك من رسل ولا نبي إن الله إذا تمنى ألق الشيطان في أمنيته فينسخ الله فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم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 ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغتتنا وياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا كذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين